أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أنت الكريم أنت العظيم يا ذا العلا يا ذا المقام أشرق لنا شمس السلام وطمئن القلب المغام och välsigne oss och föda oss och välsigne oss och välsigne oss oss